وَجَعَلْنَا نَهَارَهَا مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا نَاسِرًا جًا وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا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 لا يَذُوقُونَ فيها بَرْدًا ولا شَرَابًا إلا حميمًا وغساقًا جزاءً وثاقًا إنهم كانوا لا يرجون حسابًا وكذبوا بآياتنا كذابًا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا